وهدو إلى الطيب من القول وهدو إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء أن الذي جعلناه للناس سواء أن العاكف فيه والباد ومن يرد فِيهِ بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للصائفين والقائمين والركع السجود